لعن الله هما من ادى الكناذا وهو يذري يرضى الالعا ماكيه اذخط المبار المحيم نبيك والرجل المختار بين هل رسول الاله قال اضربوها هل رسول الاله قال اضربوها اايا آآ اايا كان الله كل من داخليه عصرك بالبال أهل لها قال أحمد اعصرها عذب الله وعيه صاجر أدماكي والماذا مد لي عمرن قصير ودفنت في الليلتين ما سوانك ونظرت المردابا تلوجتم مثل بانيين نضع التن غير حرامك ايات امقوري زينا ظلمة الليل حولها أبناك هذا حال فاطمة لما فارقت الحياة لكن بعد فارئة الحالات مع أمير المؤمنين تخاطبه وتعاتبه ها وتشكو له ما حل بها بين الباب والجدار من تذكر تتألم الزعراء لأن زوجها أمير المؤمنين هو بطل الأبطال وأسد الأسود وحام الجار وبالتالي لا يستطيع أن يحمي حليلته وزوجته يا حيا يا زر باب الجار بتسمع صرختي وني يا علي يا حي جربان بالدار تسمع صرختي وني ما تنحب تحاميني يا ايش نهول انت الماء افتهاب الموت احروبك فلا تنعيد والت اللي بالظنك مندوق بيك اهل السمة تدري وكل اهل الارض تشهيد خاصما كيا فانن داره ابو جوادك دو على الباب النار وانت شك يا كرب جزابك حامل جار بين الباب الحياه يا برجت يا عصر أثرني عصرني يا إيه وهشم غلوعي يا يا ومحسن سقط من عيني اصرخ انباب الدار دم من الظلع يجري ودمعي على ولد عبار اصرخ والدمع سكاب يفض الظليع من انصاب جيتك بالي حامل جار بين الباب والحياط يا مرجت يا عصا اوالي الانفرط والدمع سجاب يفض الظلع مني مصاب ما حسيلك يا تمل قوة وميلي يفط بساعة نلقا عشيلي والله شيليني شيليني المن أشتك حالي يا علي عل المن أشتك حالي وهضمن لي جرع لي, لي وهضم لي وملع لي هدم حالي وتمع لي في تجاري ماني وديعة الهادي وانت تكفلت بيئي وجدامك يضربوني لما سودت تمتوني ما تنهبتك بدوني وانا عليك دير العقيل شاشنه العذر مني الوجان الوجان من ولم صدري ابيه دلاز مظلوعي ايه والله أهل. محسن بعاني وتجنل محسن دموعي وانت بصبرك انشتف ما تنهر ترج راحي وانت تشوف يا وتسمع ونيني وانت تشوف يا وتسمع ونيني ونيني وقف على رأس ولطمخد وعيني وان انتحب واصيح يا فض بجر كيني عيوني وخر جنيني